فَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنْتُمْ قَوْمًا مسرفين وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن يقولون لا العزيز العلي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 تذكروا نعمة ربكم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا مُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مبين أَمِ اتخذ مما يَخْلُقُ بنات وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أو من نشأ في وَهُوَ وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون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 نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمم وإن على آثارهم مقتدوم قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقنا منهم Tänzor kaife kan aakibatul mukethibin Woið qal Ibrahiemu l'abiyhi wa qawmihi Inni baráum mima ta'buduun Illa allði fattarani fainnahu sa'yahdiin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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي يتخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا يكون الناس متوحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من في الضوء ومعارج عليها يظهر ولبُيوتِهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لم ما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وَمَيَّعْشُوا عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقِيظٌ لَهُ شَيْطَانٌ نُقِيظٌ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَإِن هم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وَلَنْ يَنْفَعْكُمُ اليَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمِينَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ فَإِنْ إما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه هم كانوا قوما فاسقين فلما أسفون تقن منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثالا للآخرين.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 إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشأ لجعلنا منكم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 Häntä sirat, muistakii. Fakhtelf al-ahzab min bainihim. Fawilul lil-ladzina zlamu min ghabiyya min alim. illa saa. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بؤته لا يشعرون الأخ عض عدون الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف يطاف عليهم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 تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.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 ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أَمْ ابرموا امرا فاننا مبرمون أَمْ يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد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 دونه الشفاعة إلا, إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ, وقل سلام فسوف يعلمون